بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألفلام غلبت <تغرون> غوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر لَوَمِن بَعْد وَيَوْمئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ لِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَنَاهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّكَ تَيْعُمُ مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ ربهم لَكَافِرُونَ أو لم يسيروا في الأرض فيرثوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم غسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وَمَا كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثم إليه ترجعون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَنِسُلِ الْمُجْرِمِينَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائٍ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ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 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحل الأرض بعد لوطها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقتكم من طرابي ثم إذا أَنتُم ثم إذا أنتم بشر تتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون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 وله من في السماوات والأرض كل له مقانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لخوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فأَقِمْ وَجَهَةَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِقْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَقُرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقُ اللَّهِ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 وَإِذَا مَسَّنَ سَبْعُ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 فأقم وجهك للدين الخيم من قبل أن يأتي يوم لا نرد له من الله يومئذ يصدعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاتبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين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 لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْنِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم وليذيقكم من رحمته وليتجرف الفلك بأمره وليتبتعوا من فضله وليتبتعوا تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل رياحا تثير سحبا فيبصقه فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتغل ودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَادَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَيِّ نَزَلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ لَمُبَلِسِينَ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 فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُونَ مَوْتًا وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ يَقُولُ الْمَلَكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُخُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ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 ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يقبض الله على قلوب الذين لا يعلمون Tälsirin, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ Tälsirin, Tälsirin, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ Tälsirin, وَلَا Tälsirin, الَّذِينَ لَا